انا صحت من فرقه وعز الله نهاجات ويا سعد عين مات فالد حبايبها يعيش أنا صحت من فرقه وعز الله نهاجات خلل الفراق وتنتهي أجمل اللحظات ويبقى صداقتك رائعة جواتها إيرد الصهي لعوامي الماضي يا أبيات يخلد معك رام عانات كاتبها إيرد الصهي لعوامي الماضي يا أبيات تخلد معك رام فوق اللي تعب ساهر ما باض قلت الغايته وقفا طيفك يعذبها ليكيتك خفوق اللي تعب ساهر ما باض قلت الغايته وقفا انت يا الحاضر وانا انت يا الغايا تعالي نلوم ايامنا تمنى تبى تعالي نذكر هذا حب معك فات نجيب الليالي شاهد انتم نحاسبها تعالي نذكر هذا حب معك فات نجيب الليالي شاهد على سنة الليالي عذر وثبات يخلي الليالي تنتخي من مصايفها عناها السهر والنوح وانهلت العبرات تبكي فراغ في الحشد ومتعبها عناها السهر والنوح وانهلت العبرات تبكي فراغ في وعسى الله انها جات ويا سعد عين ما تفرق حبايبها